لما أبصر, أبصر اللسل اللس رئيس الحياة, الحياة على الصليب معلق قال قول قول أيها القادر على كل شيء الله الله الله الله الله الله والمحتمل كل شيء شاي شاي شاي اذكرني يا رب متى جئت في, في ملكتك